لا لآن القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماذك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب الضحا والليل إذا سجى والضحا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما طلاب وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلم يجدك يتيم فأوان ووجدك ضال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 اسرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان العسر يسرى فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فرب والتين والزيتون وطور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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَطْغَى أَرَأَهُ سَتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجْعَ أَرَأَيْتَ الَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت من كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى الم يعلم بان الله يرى كلا ان لم ينته لنسفعا بالام ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقتارب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.